بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه نجمعين وعلى فمن كان له حديثٌ أو كلامٌ مع أخيه فلا يجعل المساجد محماً للهيشات والأصواك المختلطة التي ربما ينشغل المصدي والذاكر لله سبحانه وتعالى عن هذه العبادة بسبب هذه الهيشات وبسبب الأصوات المرتفعة أو نحكاج إلى شخص ينتدب لهذا الأمر لأن بعض الناس يريد أن يسمع الكلام إلى أذنه فمن هو المتبرع لأن يتبرع ويتصدق على هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم أسماعيل إذن جزاك الله خيرا أوحي لكل شخص إلى أجونه إن كان له كلام أن يأخذ خارج المسلم طيب نأتي إلى درسنا في أمثال القرآن وفي بيان معاني المفردات والكلمات وقد ذكرنا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تفرقوا فما معنى ولا تفرقوا فضل فيهما الانفصال والمفارقة طيب أحسنت وشرعا ذكر فيه ثلاثة أقوال الاختلاف في الدين أي لا تختلفوا في الدين والثاني لا تتعادوا ولا تتخاصموا والثالث ابتعدوا عن كل ما يوجب الفرقة هذه ثلاثا معاني في الشرع للتفرق ما معنى الذكر في قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليك الذكر له معنى لغوي ومعنى شرعي في هذا الموقف عندك استوي هذا التفت فضل الذكر خلاف النسيان أحسن وشرعا شرعا يوسان شرعا ماذا شرعا في اللغة فضل ينقسم إلى بسمين ينقسم إلى بسمين إلى ذكر الله وذكر نعمة الله ويكون بأحد أمرين أو بهما ما هما؟ باللسان وبالقلب أحسنتم ما معنى قول الله عز وجل نعمة الله النعمة ما معناها؟ فضل هذا شرعا شرعا هي التأليف بين القلوب والاجتماع على الإسلام ولغة عندك الحالة الحسنة الحسنة ولماذا أضيفت النعمة إلى الله عندك لأن الله مصديها أحسنت ما معنى كلمة إذ إذ كنتم ظرف لما مضى من الزمان متعلق بأذكر طيب نأتي إلى المعاني الأخرى أو الكلمات الأخرى قوله سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم كلمة ألف من التأليف وهو الاجتماع مع التآم مع الإنصاط فمعنى قوله ألف أي جمع وألصق بين قلوبكم حتى صارت هذه القلوب التي كانت متباعدة ملتصقة ليست مجموعة فقط بل وملتصقة لأن هناك فرقا بين الجمع والتأليم نذكر لكم هذه الفروق لتتذوقوا المعاني الدقيقة من كلمات القرآن الكريم ذكر أهل العلم فروقا بين الجمع والتأليف يعني التأليف قال الله عز وجل فألف ولم يقل فجمع بين قلوبكم قال فألف بين قلوبكم قال أهل العلم لأن لغة التأليم في لغة العرب تفيد أو تدل على الدرصاق تدل على الدرصاق بخلاف كلمة جمع فإنها لا تدل على ذلك لذلك تقول جمعت بين القوم في مجلس فهل يدل على الإلصاق؟ لا يدل على الإلصاق الفرق الثاني أن التأليف يفيد الموافقة بخلاف الجمع فإنه لا يلزم منه الموافقة قد يجتمع عدوان يجتمع ذمع بينهما لكن إذا أُلِّف بينهما معنى ذلك أيه أنه قد حصل اتفاق موافقة هذا الفرق الثاني الفرق الثالث، أن التأليف يكون في الأشياء الحسية الأشياء الحسية بخلاف الجمع فإنه يكون في الأشياء الحسية وفي الأشياء المعنوية فهنا عند أن ذكر الله سبحانه وتعالى قوله ألف أي جمع جمعا يدل على الإنصاب يعني صارت قلوب المسلمين بعد زمن الجاهلية في الإسلام ملتصطة بعضها ببعض كما قال علي الصادق والسلام الأرواح جنود مجندا جنود مجندا قوله بين هذه الكلمة قال عنها أهل اللغة هي موضوعة للخلالة بين شيئين وبين وسطهما وسطهما ألف بينهما حتى صار هناك شيء هنا قلب وهنا قلب في الوسط شيء يجذب هذا القلب إلى الوسط ثم يجذب هذا القلب إلى الوسط حتى التقت القلوب الوسط هو الإسلام الوسط هو الإسلام هو الدين الحق كأن القلوب انجذبت إليه فلم تختلف بعده قوله قلوبكم القلوب هنا جمع قلب جمع قلب وهذا القلب هو الجارحة التي يحملها الإنسان بين جنبين جارحة عظيمة تعد ملكة على الأعضاء كلها هذه الجارحة إذا صلحت هذه الجارحة صلحت الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ولماذا سمي القلب قلبا؟ لحصول القلب الحسي والمعنوي فيه هل القلب مقلوب فعلا؟ ذكر أهل العلم أن هذا القلب وضع في موضعه من الجوف مقلوبا لكي يحفظ عليه ولم يكن مفتوحا هكذا بل مقلوبا فهو قلب لأنه مقلوب حسا وهو قلب لأنه ينقلب معنا إذن لاجتماع القلب لاجتماع صفتين على القلب القلب الحسي والقلب المعنوي والقلب المعنوي أن يتقلب القلب تارة يحب شيء ثم يبغضه. تارة يريد أن يمضي في أمر ثم ينكذ وهكذا فالله عز وجل آلث بين ماذا؟ بين القلوب لأنها إذا اتلفت القلوب فالجوارح تبع لها قوله فأصبحتم أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار يطال له صباح فإذا قلت أصبح فلان أي دخل في وقت الصباح لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ما يتعلق بزمان وقت الصباح بزمان وقت الصباح ولكن يعد مطلقا فيصير له معنى آخر ألا وهو معنى صار فقوله فأصبحتم أي صرتم ليس في وقت الصباح بل في كل الزمان صباح ومساح بنعمته إخوار فهل فهمتم؟ إذا قوله أصبحتم يدل في أصل وضعه اللغوي على الدخول في ماذا؟ في وقت الصباح الذي هو أول النهار. لكن يطلق أحياناً ليفيد ما هو أعم من وقت الصباح. إذا جاء بمعنى الصيورة جاء بمعنى الصيورة أي صرتم أصبحتم أي صرتم بنعمة الله إخوانا صرتم في الصباح والمساء بنعمة الله إخوانا مفهوم؟ قوله بنعمته الباء هنا للسببية أي بسبب نعمة الله عليكم صرتم إخوانا فالنعمة هي سبب لتآلف القلوب وتآخي الناس هذه النعمة صارت سبباً في ذلك هي سبب وإلا فالألف التأليف يكون من الله عز وجل التأليف يكون من, من من الله سبحانه وتعالى ولكن هذه النعمة نعمة الإسلام إنما هي سبب لاجتماع القلوب قال الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم إذن الألفة هي أو تأليف القلوب من الله سبحانه وتعالى هناك سبب لربط هذه القلوب لتأليفها ألا وهو نعمة؟ الإسلام. إذن ما المراد بالنعمة في قول بنعمته؟ قال أهل العلم المراد بها نعمة الإسلام والإيمان. وهو وهي أعظم النعم على الإطلاق. أعظم النعم على الإطلاق نعمته الإسلام والإيمان. قوله إخوان إخوانا جمع أخ جمع أخ والأخ نذكر لكم كيف تدرج أهل اللغة في وضع المعنى له الأصل في كلمة الأخ المشارك لآخر في الولادة إما من الطرفين من أبوهم أو من طرف واحد من أم أو أب أو من الرضاع هكذا كان يقال له أخ لكن اتسع اللفظ اللغوي ليشمل الأخوة النسبية وما هو أعم منها فصارت كلمة الأخ تطلق على المشارك لغيره في القبيلة فجميع قبيلتك إخوان يعرف في الدين فجميع من كان على دينك إخوان لك وفي الصنعة فجميع من كان في صنعتك في صنعتك أخ لك في المعاملة جميع من كان في معاملتك يعد أخا انظروا إلى المفهوم اللغوي الآن اتسع اتسع جدا هذا من حيث معنى الأخ لغة وهو يأتي في الشرع على اسم الأخ النسبي والأخ الديني الأخ النسبي الذي يكون في النسب هذا كذكره الشرع ذكره الله عز وجل ذكر الأخوة النسبي وذكر الأخوة الدينية الأخ الديني إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا أصبحتم بنعمته إخوانا وهذه الأخوة تفيد معنى دقيقاً ألا وهو الاكترام الاكترام فمعنى قوله إخوانا أي مقترمين مشتركين مؤتلفين صرتم بنعمة الله مقترمين مشتركين مختلفين. هذا معنى كلمة إخوان. وتأملوا قول الله عز وجل عن الأنبياء وإلى ثمود أخاه صالح وإلى عاد أخاه هودا وإلى مدين أخاه أخاهما أخاهم شعيبة. طيب. هذه الأخوة أخوة دينية أو نسبية. طينية بالطين ما قلت أنك تكون دينية طيب أخوة نسدية أخوة نسدية وتسمى بمفهوم بطفقعة طينية طيب أنا سألبيهكم على أمر دقيق ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء الأنبياء وأقوامهم فقال كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم وقال كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لكن هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ما قال أخو انتبه هل معنى أنه ليس منهم وفي موضع آخر يقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا لكن هنا قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب عندك أحسن. انتبه هو بالنسبة للأخوة النسبية هو منهم وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى مدين إلى البلدة إلى المحل الذي عاش فيه قال أخاه لأنه منهم لكن لما ذكر عبادة غيره ذكر الله عبادة غيره أن أصحاب الأيكة فهل هو من أصحاب الشجرة التي عبدوها؟ ما قال أخوهم حتى ينزه شعيب عن عبادة غير الله عز وجل لذلك قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ولم يقل أخوهم لأن أولئك هم أصحاب لشجرة عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى أما شعيب فلا يعبد إلا الله فلذلك برأه من ذلك هل هنا تفرق بين الإخوة والإخوان لا فرق بينهما عند الأكثرين وفرق بعضهم بينهما فقال الإخوان كلمة الإخوان هذه تعني الأخوة النسبية، وإذا ذكر الأخوة تعني الأخوة الدينية. استدل الأول بقوله وإخوان رض، واستدل الثاني بقوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وإذا وصف ها هنا بأن الأخوة في قوله الإخوان أخوة دينية فمعناه أن هذه الرابطة التحمت جدا حتى صارت نجل نسبي وأقوى منها صارت نجل نسبي وأقوى منها في الترابط والتآلف فهل هو مفهوم أو كثرت الأمور هكذا التي من هنا ومن هنا؟ أسألكم سؤال على الطريق قبل الانصراف ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم جمع وألصق طيب اجتماع مع التئام تمام قوله فأصبحتم من يأتي بمعنى أصبحتم ماذا؟ صرتم في وقت الصباح والمساء بنعمته البامادة فيه سببية والنعمة هنا ما المقصود بها؟ نعمة الإسلام وهي أعظم النعمة قوله إخوانا ما معنى إخوانا؟ ما معنى إخوانا؟ مقترمين مشتركين مختلفين نكتفي بهذا وسبحانك الله وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم